وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُو مُجْوَهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَالَهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ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 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَفْعُونَ وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخن بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 وأشكرون الله إِن كُنتُم إِلَيَه تعبدونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيَّتَةَ وَالدَّمَ وَالنَّحْلَ الْخِيَزِيرِ وَمَا أُهِلَ اللَّبِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِسْمَعَ لَهُ إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب بِهِ به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم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 ليس البراءات والوجوه كم قبنا المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين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 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًّا على المتقين فَمَنْ بَدَّلَهُ بعد مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْسٍ أَوْ إِسْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات فما كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن وتدنوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج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 وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فمَنْ سَرَ مِنَ الْلَّهَدِيِّ وَلَا تَحْرِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُّ مَحِلَّهُ فَمَا كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَمْ مِ الرَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك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 واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ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 النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه لمن اتقى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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد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 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟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 ألا إن نَصْرَ الله قريب يسألونك ماذا يوفقون قل ما أنفقتم من خير فنال والدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلون من خير فإن الله به علي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 واتقوا الله واعلموا وأنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونَ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَيَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 نا أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغ أجلهن نف أمسكوهن بمعروف أو سدحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا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 ذانك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذانكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والواندات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أي يتم الرضاعه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 فَإِنْ أَرَادَ فِصَالَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَابُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا وَإِنْ أَرَتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتِيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا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 فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير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 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قربا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط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 قالوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَانِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعثنكم طانوتا ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال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 قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فية قليلة غلبت فية كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم